كيفية التصفيق عند العلماء نعم نعم تضرب بباطن كفها الأيمن على ظهرها الأيسر أو العكس تضرب بباطن الأيسر على ظهر الأيمن بأغلب أصابيع نعم بأغلب أصابعها يمنى على ظهرها كفها الأيسر على أصابيع. طيب على ظهر أصابعها حسنة بأصبعين نعم أحسنت والكيفية التي هي المشهورة البطن على البطن فهل يجوز هذا ولا يجوز تضرب البطن على البطن لا يجوز عند جماعة من أهل العلم والذي يضر أنه لا بسك لعدم الدنيم وأما ما جاء في بعض الروايات إنما التصفيح فالتصفيح يطلق على التصفيح وعلى التصبيع الذي هو ضرب البطن على الكهف على هذا وهذا وهما بمعنى واحد وإلا أكثر أهل العلم عن المنع منع هذا التصبيق المعلوم ضرب البطن على البطن هذا من اللعب فمنعه للمرأة والظاهر ما قرره الشيخ العثيمين رحمه الله أن الأمر واسع في ذلك فالأمر واسع سواء تصفيق بالظهر على البطن أو بالبطن على الظهر أو بالبطن على البطن المهم قال أنها لا تسبح عند الرجال مع حضرة الرجال أو بحضرة الرجال هذا وإلا تصنع مشات من أنواع التصفيق التي جاءت ومن غير إكثار من غير إكثار تخرج ربما عن هيئة الصلاة بالإكتاء دائما تصفر. تصفر ربما تخرج عن هيئة الصلاة لكن الحاجة وبقدر الحاجة الحاجة وبقدر الحاجة ولا تجاوز قدر الحاجة خلاص صفقت تنبه رجعت إلى صلاتها إن في صلاتنا شغلة أرجعت إلى صلاتها ولا تتطاول عند تستمر في صفير والرجل لها أن يصفق ولا ما هو اكتفقوا على أن الرجل لا يصفق بصلاته أحسنته طيب من المسائل أيضا هل ينبه بغير التسبيح هل ينبه المصلي بغير التسبيح هل ينبه غيره بغير التسبيح تقدمت العدلة أن التنبيه يكون بالتسبيح من نابه شيء في صلاته فليسبح في بعض دواية فاليقول سبحان الله لكن هل ينبه بغير التسبيح قال العلام العثمين نعم يجوز أن ينبه بالنحنحة يجوز أن ينبه بالنحنحة لأن علي بن عبد طالب كان له مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد بالليل والثاني بالنهار فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له هذا الحديث لم يثبت سيئة معنا لكن غرقنا من العلامة العثيمين فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له وأيضا قال يجوز يجوزا ينبه بالجهر بالقراءة هذا جيد ما في شيء أن ينبه بالجهر بالقراءة تكون الصلاة السرية مثلا نعبه شيء في الصلاة استأذن عليه أحد وما يدري أنه في صلاة فلا بأس أن يرفع صوته في القراءة وأيضا يجوز أن ينبه بالجهر بالقراءة والجهر بالقراءة جائز فإذا استأذن عليك أحد أو ناداك وأنت تصلي فرفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه حتى بالتكبير الله أكبر يرفع صوته كثيرا لينتبهن في صلاة، فهذا فيه تنبيه، وعلى كل فأفضل شيء هو التنبيه بالتسبيح، وعلى كلن فأفضل شيء هو التنبيه بالتسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. فهذا هو الأصل يا أخوان ما دام نستطيع نبه بهذا التنبيه ينبه به نسبح لكن إن نبهه بغيره فإن جماع يرون أنه لا بأس بالنحنح والإمام أحمد كان إذا استأذن عليه بعض الناس تنحنح نبهه بالنحنح ورد ذلك عنه رحمه الله أنه كان يستأذن عليه ويتنحنح لينبه المستأذن أنه في صلاة وهكذا أيضا لو جهر بالتلاوة ليسمع هذا الشخص الذي استأذن عليه أيضا جيد هذا من التنبيه المشروع أو لو رفع صوته بما يقول كان في التكبير أو في سمع الله لمن حمده فرفع صوته لينتبه أنه في صلاة أنه في صلاة لكن لو اتصل بك واحد يخي صلبك وشغله تاك تاك ويرن يرن عليه كيف تفعل له هذا غلق الجوال وإذا فتحته قلت الله أكبر إن شاء الله يكون قد نبهته قد نبهته إن شاء الله يكون حاصل التنبيه أو سبحت سبحان الله فينتبه ولا يشغلك بال صلاة إذا لم تستطيع غلق الجوال لا يشغلك بال خلاص يعلم أنك في في صلاة وقلت له سبحان الله هذا المنبه من صلاتك. لا بكش غلط من جوال وما استطعت يعني تغلقه ربما يحتاج حركات كثيرة مع الجوالات تحته وقلت سبحان الله عرفك أنك بصلاة أو قلت الله أكبر وأنت في حالة تكبير سميع الله الحمد كذلك أو جهرت له بالقراءة لتنبهه فهذا لا بأس به يعتبر مما نابك في صلاةه تحله الجوال وقلنا سبحان الله أو نبهه بتكبير نبهه بقراءة لأنه مشغله والله بعض الناس مشغلوا في الصلاة وما يدري أنك في صلاة المرة الأولى والثانية والثالثة وأنت ربما ما ستطيع تغلقها فهنا في هذه الحالة افتحه ونبهه وهو سيعرف المقصود سيعرف المقصود <تصفيق> الحاصل هذا هو الذي سمعته ما ذكره الشيخ العثمين هو الأقرب هو الصواب أنه يجوز التنبيه بغير التسبيح ولكن الأولى التنبيه بالتسبيح لأنه هو الذي أرشد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأما حديث النحنحة وأن عليا كان يستأذن عليه وله مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل بالليل ومدخل بالنهار فإذا دخل عليه ومدخلني تنحنح هذا الحديث لم يثبت استيعت الكلام عليه إن شاء الله أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن قد فعل ذلك بعض العلماء الإمام أحمد رحمه الله كان تنحنح. إذا استؤذن عليه وهكذا ما سمعت أنه يجوز الجهر له من قراءة. يجوز أيضا كذلك تجهر له بما تلبس له بحال الصلاة سواء من ركوع أو رفع منه أو غير ذلك طيب هل للمصلي أن ينبه غير إمامه عرفنا أن المصلي له أن ينبه إمامه لكن غير إمامه هل له أن ينبهه وهو يصلي يصلي في الصلاة فينبه غير الإمام يكون واحد بجانبه يقرأ أو يصلي بجانبه واحد آخر يصلي بجانبه وأخطأ أخطأ في الصلاة فيقول له سبحان الله ينبهه وفي صلاةه هلاك في صلاة فهل له أن ينبه هذا الشخص الذي هو غير إمام له فهل للمصلي ينبه غير إمامه إذا أخطأ في شيء كذلك إذا كان مثلا يكسب الحركة هذا الذي بجانبه تقول له سبحان الله يكسب الحركة أشغلك وأنت بالصلاة بجانبه ويكسب الحركة فهل لك أن تنبه غير الإمام الجواب نعم لك أن تنبه غير إمامه لأن هذا من إصلاح صلاته وصلاتك كان هذا من إصلاح صلاته وصلاتك بل حتى لو فرض أنه لا إصلاح حتى بل أنه بل حتى لو فرض أنه لإصلاح صلاة أخيك فقط فلا بأسه يعني ما في إصلاح لصلاتك وإنما إصلاح صلاة أخيك فقط بل حتى لو فرض أنه لإصلاح صلاة أخيك فلا بأسه والدليل على هذا سبب الحديث حديث معايب الحكم بالباب والكلام عليه هذه المسائل تحت كما تعلمون والدليل على هذا سبب الحديث فإن سببه أن معاي الحكم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى فعطس فصل رجل بجانبه فقال الحمد لله معاوية يعني قال لهذا الرجل يرحمك الله فقال يرحمك الله لهذا الرجل فقال الصحابة أو هذا الرجل قال الحمد لله وقلنا نحن لكن الحمد لله لم يثبت عن هذا الرجل لم يثبت لكن شاهدنا معاوية قال يرحمك الله شاهدنا سيئة الآن قال فرماه الناس من أرصالهم أي جعلوا ينظرون إليه منكرين عليه فقال واتك لهم فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه قال فسكتوا أصلحوا صلاة ألا ما أصلحوها أصلحوا صلاة هذا شاهدنا أن سبب الحديث هذا هو أن معاوية قال لشخص بجانبه وقد عطس يرحمك الله فالناس نظروا إليه في بأفصالهم ممكنين عليه إيش هذا الصنيع ما هذا ما يجوز وهو ما كان يعلم هذا الحكم فقالوا أتقل أمياء فجعلوا يضربون على أفصالهم يسكتون استفاد من هذا التنبيه قال فسكتته معاوي رضي الله تعالى فالحديث به هذا الأمر فيشاهد على التنبيه غير الإمام ممن كان معك في صلاة أو من كان في غير يعني في صلاة أخرى أنت في صلاة هو في صلاة حصل له خطأ لا لابس أن تنبهه وإن كنت متلبسا بيش بصلاة لإصلاح صلاته وصلاتك أو لإصلاح صلاته فقط هذا باب التعاون معه على البر والتقوى باب التعاون معه على البر والتقوى فلا بس إذا نبهت غير إمامك من كان يصلي بجانبك أو كان يصلي في مكان وأنت في مكان آخر فتصلح صلاته وعيضا كذلك تصلح صلاتك ما فيه مانع فهم أصلحوا صلاته وكذلك أصلحوا صلاتهم لأنه سيشغلهم سيشغلهم وكان في صلاح لصلاة هذا الصحابة رضي الله تعالى عنه طيب فجعل يضربون على أفخاد مسكتون فسكت وقال صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا نابك أو إذا ناب أحدكم شيء فليسبح الرجال والتصفق النساء وهذا مما نابهم في صلاتهم، وهذه المسألة كما ترى تتعلق بصلات غيرهم، تتعلق بصلات غيرهم، ولكنها في الواقع تتعلق أيضاً بصلاتهم من وجه آخر، وهو أنه قد يكون في تشويه لهم، تشويش قد يكون في تشويش بصلاتهم لو استمر معاوي يتحدث بصلاته وربما يحصل لهم تشويش، فهم أصلحوا صلاتهم أيضاً أصلحوا إيش؟ صلاتهم رضي الله تعالى عنهم فعلى هذا الصحيح هذا أن الشخص له أن ينبه غير الإمام ممن هو بجانبه أو لم يكن بجانبه يصلح صلاته أو معه رأاه أخطأ نزل مباشرة إلى الركوع ويصلي نزل مباشرة إلى السجود ولم يركع فقال له سبحان الله فقاموا ورجع إلى إيشل الركن إلى الركوع وواصل بعد ذلك ما فيه مانع أو رأاه أخطأ أيضا في بعض الأشياء التي تضر بصلاته فله أن ينبه الغير فهؤلاء ينبهوا معاوية وليس إماما لهم نبه معاوية ولم يكن إماما لهم بل كان معهم في الصفمة أموما رضي الله تعالى عنهم أجمعين فأصلحوا صلاته فهذا جائز أن الشخص ينبه غير إمامه ممن معه بالصلاة ولم يكن طيب هذا إن شاء الله نكتفي به ونأخذ غدا إن شاء الله حديث مطرف من عبد الله عن أبيه من الوقت تعرفون ما عادي خارج كما يقال ضير جدا قال إذا صلت المرأة خلف زوجها أو من هو محرم لها جماعة هل لها أن تسبح ومن تكتب لها أن تسبح إن لم يكن هناك غير المحارم ف أن تنبه محرمها الذي يصلي بها لها تنبه محرمها الذي يصلي بها تنبهه بالتسبيح ما في فتنة ما في فتنة هو محرم من محارمها ما الفتنة مدفوعة لكونه محراً فلا بأس أن تنبهه بالتسبيح وإن صفقت له باعتبار أنه ربما ما يفهم منها إلا التصفيح فتصفق له سواء نبهته بالتصفيح أو بالتسبيح فكله جائز مع المحالم وعائشة كان صلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبت أسمع نبت أسمع ولي شكل صوتها يسمع قال ذكر مسلم عقب الحديث أثر بن شهاب أنه قال وقد رأيت رجال من أهل العلم يسبحون ويشيرون فالإشارة من المنبهات إذا كانت تغني فهل تكون هي الأولى أي الإشارة لا التسبيح هو الأولى إذا نابه شيء يسبح إذا ناب أحدكم شيء في صلاته فليسبح هذا هو الأولى التسميح الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والإشارة جائزة الإشارة جائزة وهي من الأشياء المنبهة لكن الذي أرشد إليه رسول الله هو الأولى إشارة ربما ما يحصل بها المقصود لكن تقول له سبحان الله يعرف إشه المقصود صص الإمام ما يرى تشير الإمام أنت خلفه وإش عرفك أن عرف أنه أشرت لا ولم تشرت إليه وأنت خلفه هو أمامك وإحتاج لكلام الكلام الذي ينبه به هو التسبيح هو التسبيح هذا جائز هنا يضر بالصلاه